هلا مال والافراح والاعياد بين حسين والعباس والسجاد Al-Am-Jad, An-Wa-An-Wa-An, Ya ayyam shabak. Hal-Amal walafraha wal-Aiyak, Ben-Ahsin wal-Abbas wal شهر يغطر عسل صافي تشع بالفرحة نجماتك تراوي ضحكتك للناس يا محلاها ضحكاتك نزلت للبشر آيات بيكيش معظم آياتك سين وابنه والعباس حمل بيشفو فراياتك قش ورود الوان يا أيام شعبان على الأكوان طيش اليوم هاد ورود ورد النور ورد الخير ورد الجود شعبان اتهان تلوح بك وكل حزن ما تروك وشهور السنة كلها اجد تهتب الف مبروك على هاي البدور اللي تشع بيامك يهنوك قصيدة تصبح ايامك وبلحن الهنة يغنوك في جنور يزدعك ya ayam sha'aban hal a'wam ya sha'aban wa rafa'at ras wa tahiyyak ya sha'at ويل العباس والسنجار هل قاموا الفرح والهايا يا حسين والعباس والسنجار <تصفيق> يا شعبان اسمع حروفي وكلامي بيني وبينك أشوفك مبشر وفرحان كحلت بالأمل عينك يا حقلك تفرح وتضحك نولد بحضانك حسينك من عطور أنت تتعطر تشبل شموعة في دينك عاشدين فرحان يا أيام شعبان مثل الكون بالتاريخ مثلك وين بك لوح يا شعب النار روح سي يا يا ايام شاكر هل ابا والاب على مهد القمر عباسم لا كسمة نزلت تصلي وتندعي لربها ولا شك صلاً غبلت لأن تشفف أبو فاضل دعوي لسمة محلت جهنم لدعت باسم سهل بالجنلة لا سلطان يا ايام شعبان والعفاش لو صطحه من جار صور وصوت نسخت لوحله الكره من زمان يا ايام شعبان kun afrah val a'yad berhsiya val يا شعبان وعلي السجاد والروتر معي ببحرك صار بن الحسيني شعب لا دولة حتب نحرك هذا بن الوسو نور بحر يدفى يضب نهرك مثل جد علي الكرار حزامه بتشد ظهرك وللقرآن برهان يا ايام شعبان لا تحتار هذا النور من يزداد هالسجاد كل انوار هالسجاد Al-Aman, Al-Afraah, Al-Aayyad, Bid al